<تصفيق> الحمد لله الذين لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب مرجا الحمد لله الذي لا يخيب مرجا الحمد لله الذي لا يخيب مرجا الحمد لله الذي لا يكل من توكل اللهم الذي هو رجائنا ورجاؤنا حين تسود ظنوننا الحمد لله الذي يغشى همنا عند كربنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله على نعمك العظيم وآلائك الجزيم الحمد لله ما ألصى كتابه الحمد لله على نعمة الصيام والقيام اللهم لك الحمد يا ربنا سبحانه الراشدين اللهم اكفنا بحلالك الحرام وأغلنا بفضلك عما زواك اللهم نعوذ بك نشرك بك ونحن الكذب وأعيننا من الخيال اللهم آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا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 عزته أتيناك بالذل يا ذنبغنا أتيناك بالفقر Aku takkan pergi باب ريان اللهم إنك عفون تحق الأخ وفاف عنا اعف عن تقصيرنا اعف عن نساءتنا اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا اللهم اجمعنا بهم في جناتك اجمعنا I don't أَمَّا يَأْمِنُ أَمَّا يَأْمِنُ أَمَّا يَأْمِنُ أَمَّا يَأْمِنُ أَمَّا يَأْمِنُ أَمَّا يَأْمِنُ أَمَّا You أصلح رأي متنا وبنات أمورنا أصلح له. اجعلنا ممن قام ليلة القذ فحاس فيها أهل عظيم الثواب والأجل لا تحرمنا فضلها لا تحرمنا أتقها لا تحرمنا أجرها لا تحرمنا أجرها اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا اللهم إلهنا وسيدنا وكثر الله من فيضات <تصفيق> تشريفه اللهم تقبل منا اللهم اننا نقيم